من درس التفسير ونأخذ طبعا من مزودة التفسير وكنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع أي المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر يجيء ويرجع ويتكرر طبعا هذه الآيات يعني طبعا كانتما الجار قد تكلم في هذه الآيات كأعجاز علمي واستفض فيها والارض ذات الصدر أي هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات والثمر والسجر إنه لقول الفصل أي أن هذا القرآن الكريم لقول يفصل بين الحق والباطل لقول لقول يفصل بين الحق والباط. إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون في إبطال ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم من الدين الحق وأكيد كيدا أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون وأجازيهم بمكرهم مكرا أشد فمهل الكامفرين أمهلهم رويدا الإمهال أي الإنظار رويدا أي أمهلهم إمهالا قريبا أو قليلا من دامن الزبدة أما من السعدي فقال الشيخ السعدي والسماء ذات الرجع أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهاء، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات. إنه أي هذا القرآن لقول فصل حق وصدق بين حق وصدق بين، وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا أي ليدفعوا, أي ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيد الباطل وأكيد كيدا أي لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل ويعلم بهذا من الغالب فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده وأكيد كيده أي لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل يعلم هذا من الغالب فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن لغالب القوي العليم في كيده فمهي الكافرين أمهلهم ريدا أي قليلا فسعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم, بهم العقاب كده جمعين بخلصنا سورة الطارق وهنأخذ إن شاء الله سورة الأعلى قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي نزهه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى بقولك طبعا سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى فنقول إيه فنقول سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى أي خلق الإنسان مستويا فعدل قامته وسوى فهمه وهياءه للتكليف والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى المعنى قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأنواعها قدر الله سبحانه وتعالى أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها وأفعالها وأقوالها وآجالها فهذا كل واحد منهما إلى ما يصدر عنه وينبغي له والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أي فجعله بعد أن كان أخضر غثاء أي هشيم جاف أحوى أي أسود أحوى أي أسود وذلك أن الكلأ إذا يبس أسود ذلك أن الكلأ إذا يبس أسود فجعله غثاء أحوى سنقلعك فلا تنسى أي سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه فكان أبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحيد لم يفرع جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها فنزلت سنقرئك فلا تنسى فإلهامه الله وعصمه من نسيان القرآن إلا ما شاء الله أي أن تنساه فإنه يعلم الجهر وما يخفى أي يعلم ما ظهر وما بطن ونمثلك لليسرى أي نهون عليك عمل الجنة فذكر إن نفعت الذكرى أي عذي محمد الناس بما أوحين إليك وأرشدهم إلى سبل الخير وهدهم إلى شرائع الديني وذلك حين نفعت الذكرى، فأما من ذكر وبين له الحق بجلاء فاتبع هواه وأصر على العصيان فلا حاجة إلى تذكيره وهذا في تكرير الدعوة فأما الدعاء الأول فعام سيذكر من يخشى أي سيطعظ بوعظك من يخشى الله فازداد بالتذكير خشة وصلاحة وتجنبها الأشقى أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفار <تصفيق> الذي يصل النار الكبرى أي العظيمة الفضيع والنار الصغرى نار الدنيا ثم لا يموت فيها أي فيستريح مما هو فيه من العذاب ولا يحيا ولا يحيا حياة ينتفع بها نسأل الله العفو والعافية رب العالمين قد أفلح من تزكى أي قد أفلح من تطهر من الشرك من تطهر من الشرك فأمن بالله وحده فأمن بالله وحده وعمل بشرائعه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يا رب العالمين. <تصفيق> سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصل نال الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قال أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى المعنى ذكر اسم ربه بلسانه فصلى في أي في الصلوات الخمس. في أقام الصلوات الخمس فأقام الصلوات الإيه الخمس بل تؤثرون الحياة الدنيا نسال الله العفو والعافيه طبعا يعني لما إنسان يعني كلام شيخنا الان دنيا ايه يعني سبحان الله اللي احنا بنتهاب نتشبث بيها يعني انسان منا لما يجي يحسب الموضوع يعني زي ما شيخنا كان بيقول ويشيخ حازم شو كان بيقول ده شويت صفيح العربيات دي شويت صفيح بالنسبة للآخرة. نظرة كت ان شاء الشيخ المقدام الله الحامو كان كان مرة ماشي في وقت صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة فلا ناس يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. شغالين في الايه في في الصبة. فراح نازل مع ربي الله رحمه فبعدين قال لهم يعني لا دنيا ولا دين استعدوا عشان تروح تصلّم استعدوا عشان تروح تصلّم فعلى حاله قاتل بتخلى لما يكون واحد شغال يعني عشان عشرين جنيه ولا ثلاثين جنيه في اليوم يضيع الصلاة ويضيع دينه لهو حصل دنيا ولا هو حصل الآخر ناس أفضل عفة على في العالمين العالمين ولكرس مربيه فصلى ذكر اسم, الله ربه ذكر اسم ربه بلسانه فصل أي في أقام الصلوات إن هذا وهو ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده لفي الصحف الأولى أي ثابت فيها صحف إبراهيم وموسى تتابعت كتب الله سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وابقى من الدنيا سبحان الله طيب هنخش بعد كده على صورة على صورة الغشية مما لقى مكتب واحد طيب الحمد لله سورة الغاشية قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية أي قد جاءك يا محمد حديث القيامة السمية الغاشية لأنها تغش الناس بأهوالها لسأضل أضل العفو رب العالمين وجوه يومئذ خاشعة أي إن الناس يكونون يوم القيامة فريقين الأول, الأول وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص عاملة لاصبة كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة ينصبونها ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال أسأل الله العفو العفو تسقى من عين آنية طبعاً أم لا تصلى ناراً حامية أي شديدة تصلى ناراً حامية أي طبعاً تصلى مانات قاسي ناراً حامية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، أيش هذه الحارة؟ هذه الماء شديدة الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هو نوع من أنواع الشوك. نوع من أنواع الشوك. يقرر له الشبرق في لسان قريش إذا كان رطبا فإذا يبس فهو الضريع وجوه يومئذ ناعمة داخل أصف الفريق الأولاني لباء الفريق الثاني أي ذات نعمة وبهجة وهي وجوه أصحاب الفريق الثاني لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وجوه يومئذ إيه وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة أي ذات نعمة وبهجة لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لماذا؟ لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها فيها عين صوتك واسم في في بقتك في لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية طبعا اللاغيه طبعا يا جماعه اللي هو كلام الباطل الكلام الباطل ماشي طب هو هنا أخوانا في ال مش عارف بقى البنتوك في مشكلة ولا بس عامةً ما حدش يشتكي في ال في البيلوكس. مختلما محازم نقول ايميل في البيلوكس. مش. فيها عين جارية. فيها عين جارية فيها سر مرفوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة النمارق المصفوفة أي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثة الزرابي التنافس التي لها خمن رقيق وفرق في المجالس كثير أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي أفلا ينظر هؤلاء إلى الإبل كيف خلق الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق البديع من عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها وإلى السماء كيف رفعت أي رفعت فوق الأرض بلا عمد رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفه ولا يدرك العقل طبعا زي ما أنتم عارفين أن في قوة الطرد وقوة الجذب ما بين مثلا الشمس وبيبيض الأرض واخدين بالكم وفي قوة الطرد والجذب ما بين الأرض وبيبيض القمر وهكذا سبحان الله وإذا الجبال كيف نصبت أي رفعت على الأرض مرسلة راسقة لا تمد ولا تمين ولا تزول سبحان الله فذكر أي فعظهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وخوفهم إنما أنت مذكر أي ليس عليك إلا ذلك لست عليهم بمسيطر حتى تكرههم على الإيمان إلا من تولى وكفر لكن من تولى عن الوعظ وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم الدائم وعذاب جهنم الدائم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن ألينا إياهم ثم إن علينا حسابهم أي رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم يعني محاسبتهم أي ثم يجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث وتوقف عند هذا القدر إن شاء الله ويقوم إن شاء الله في وقت آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته